والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وشرفا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وبعد فأني أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الدرس السابق عن التفسير بالمأثور وقلنا أن التفسير بالمأثور هو الذي يعتمد على الوارد وعلى النصوص وعلى الأثر لذلك سمي مأثور مأخوذ من اثر والأثر هو ما جاء من نصوص شرعية وتوسع العلماء فأدخل فيه القرآن من جهة أنه ورد بالأسانيد الصحيحة وبالتواتر فهو خبر متلقى بالقبول وإن كان الله عز وجل قد حفظه لكن طريقه هو نقل الكافة عن الكافة وكذلك أدخل فيه العلماء اثار الصحابة والتابعين وفي مسألة إدخال التابعين نزاع كبير فتفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة ثم بآثار الصحابة وآثار التابعين وخاصة إذا أجمعوا على معنى واحد فیقون اجماعهم حجا وذكرنا ان من العلماء من صنف في هذا الباب وذكرنا انثرة على ذلك وتكلمنا عن تفسيرين وهما تفسير جامع البيان لإمام أبي جعفر محمد بن جرد الطبري شيخ المفسرین وكذلك تفسير القرآن العظيم لأبی الفداء ابن كثير الدمشقی رحمة الله على الجميع وتفسيرهما هو من أعظم تفسيرهما يعتبر من أعظم التفاسير بالمحثور بل من أعظم التفاسير عموما ویوجد تفسير كثيرة قد امتازت بأشياء أخرى كتفسير القرطبي حيث أنه توسع في جهات الفقه ويوجد تفسير أخرى توسعت من جهة البلاغة وعلى كل حال وبعضهم يتوسع في القراءات وبعضهم يتوسع في الحقائق العلمية وإن كان بعضها يعني قد خيل عنه يعني قد ذكر بالذنب لأنه توسع في أشياء لا ينبغي توسع فيها وذكر أشياء لا دليل عليها وعلى كل حال كلهم اجتهدوا وأرادوا خدمة القرآن العظيم ولكن ليس, ليس كل من اراد الخير قد يبلغه رحمة الله عليهم جميعا يقسم العلماء التفسير الى انواع عديدة و باعتبارات مختلفة وتقسيم التفسير الى تفسير بالمأثور يقابله التفسير بالرأي ففي هذا التقسيم أو بهذا الاعتبار يكون التفسير إما بالمأثور أو بالرأي ولا يعني هذا أن التفسير بالمأثور يخلو من الرأي هذا الذي يقول هذا لا لم يطلع على كتب التفسير فمثلا من أعظم الأمثلة على التفسير بالمأثور تفسير من جرير الطبري كما تقدم و هو مالي بالتفسير بالرأي لكن بعد أن يعرض الأدلة ويعرض الآثار بالأسانيد المتصرة ثم بعد ذلك يبدي رأيه وإما أن يوافق وإما أن يرجح وإما أن يجمع بين الأقوال المختلفة التفسير بالرأي له أهمية وله مكانة وتكمن هذه الأهمية في أنه يمثل أكثر التفسير وكذلك يمثل أكثر ما جاء في العسور بعد القرون المفضلة إلى هذا الوقت، إلى وقتنا الحاضر وأهميته ومشروعيته أخذت من قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن فتدبر القرآن واعمال الفكر في تفهم معانيه هو من خبيل التفسير بالرأي فالتفسير بالرأي تفسير القرآن بالاجتهاد هو أن يعتمد المفسر في بيان المعنى المراد على الفهم والاستنباط بالراي المجرد وياتي بناء على ذلك قد يكون موفقا وقد لا يوفق اذ هو اجتهاد والاجتهاد قابل للصواب وقابل للخطأ ف لذلك وجدت تفاسير كثيره مبنية على الرأي قد تحمد وقد تذم لذلك قسم العلماء التفسير بالرأي إلى قسمين فقالوا يوجد قسم محمود أو ممدوح ويوجد قسم مذموم فالقسم المحمود المعتبر والحمد لله أكثر تفسير أهل العلم على هذا الباب من أهل السنة دائما نتكلم عن الإطار الذي يأخذ فيه المفسر بالأصول العامة المعتبرة عند أهل العلم عند أهل السنة فالقسم المحمود هو الذي يعتمد على القواعد المعتبرة عند علماء التفسير والذي يكون موافقا لكلام العرب ولا يتعارض البكة مع ما جاء في الكتاب والسنة ولا يتعارض مع التفسير بالمأثور المجمع عليه فهذه فهذا هو وصف أو حد القسم المحمود من التفسير نعيد القسم المحمود هو المبني على القواعد والأصول المعتبر عند العلماء فيشترط فيه أن لا يخرج عن كلام العرب وعن معاني المعروفة عند العرب وأن يوافق ما جاء في الكتاب والسنة في ذلك الموضوع بذاته وأن لا يتعارض مع ما أجمع عليه العلماء في التفسير بالمأثور لذلك اشترت العلماء بعض الشروط حتى يقبلوا هذا التفسير فقالوا أول شرط ولا بد منه أن يكون المفسر صحيح الاعتقاد وأن يكون ملازماً للسنة محباً لها وناصراً لها فهذا نثق به ونثق بنيته ونثق بتفسيره فلا نخاف منه ونظن فيه أنه سيدس علينا بعض الأمور وأن وأنه يريد أن يظلنا وأن يعني يعني يأتي بمنهج ليس هو منهج الصحابة والتابعين وإمة الإسلام ومن الشروط أيضاً صحة كما قلنا صحة الاعتقاد وقلنا وملازمة السنة والثاني أن لا يجزم أن تفسيره, هذا تفسير تفسيره بالرأي أنه هو مراد الله وإنما يقول هذا ما توصل إليه اجتهادي وفهمي فيكون رأيه من قبيل الاستنباط والفهم والتفاهم للمعنى ومن الشروط أيضاً أن يكون مبنياً على القواعد المعتبرة قواعد التفسير ووصول التفسير وقواعد العامة من فقه وحديث فلا يخرج بهذا فلا يقبل مثلا الموضوع يقول هذا الحديث يدل على هذا المعنى أو مثلا، لا يأتي بشيء أجمع الفقهاء عليه ثم هو يقول ظاهر الآية كذا وكذا والعلماء قد أجمعوا على خلاف هذا على كل حال فلا يخرم القواعد المتفق عليها بين العلماء قد جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد سئل عن آية الكلالة في سورة النساء فقال رضي الله عنه قال أقول فيها برأيي فانه وفقت فمن الله وان اخطات فمن لي ومن الشيطان اذا فقال يعني أبو بكر وما ادراك ما ابو بكر ف بكر هو خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو افضل رجل في هذه الامه بعد نبيها فسئل عن هذه الآية العظيمة ولم يكن له فيها حديث لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية فقال أقول فيها برأيي فإن وفقت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان إذن هذا عموما القسم الذي يقال عنه أنه تفسير بالرأي الممدوها يعني يمدح ويشكر لأنه وإن كان قال برأيه ولكن لم يخرج عن الإطار المسموح به والمطلوب شرعا أصلاً لأن الله عز وجل قد حفظنا على التدبر والتفكر والنظر في آية الله عز وجل أما القسم الثاني وهو القسم المذموم فهو الذي أتى على غير قوانين اللغة العربية وعلى غير منهج السلف في الاعتقاد خاصة وهذا القسم المذموم والذي يتعارض أحياناً مع أقوال الصحابة أو إجماع التابعين كما ذكرنا ويمثل له بقوله تعالى وأن تقول على الله ما لا تعلم وبقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فالتفسير بالرأي المذموم هنا الذي ينتمي القسم المذموم هو الذي تدل عليه هذه الآية ولا يفهم كما فهم بعض الناس أن هذه الآية يعني تقال على كل تفسير غير مأثور لا هذا لا يصح صحابة رضي الله عنهم قد اجتهدوا وفسروا آيات باجتهادهم واستباتهم وكما ذكرنا قريباً عن أبي بكر الصديق، فلا يقال أن أبا بكر رضي الله عنه قال على الله ما لا يعلم، لا، إذن الصحابة كانوا يقولون بأرائهم، ولكن رأيهم معتبر وقوي جداً لأنهم أهل اللغة، وأهل اللسان، وأهل الفصاحة، والقرآن نزل بلغتهم، ويعلمون أسباب نزوله، ويعلمون في أي وقت وفي أي بلد، وفي أي مكان وفي أي حادثة نزل فهم المعتبرون وهم أول من يرجع إليهم في التفسير فقد لا يكون لهم حديث في هذا فيشتهدون وغالبا ما يوفقون للصواب وخطأهم في التفسير القليل جدا فالذي يدخل في قوله تعالى ولا تخفوا ما ليس لك به علم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وغيرها من الايات يعني كما في قوله تعالى وان تشركوا هذه الايه ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فكل هذه الادله وغيرها ودله من الكتاب والسنه كثيرة جدا خاصه في السنه تدل على أن من تكلم في القرآن بغير علم فقد أثمى وقد أخطأ يوجد بعض الأدلة تقول أن من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصابه وهذا يدل على أن القول في القرآن ليس لكل أحد وليس لكل إنسان ولو وافق الصواب يجب أن يتبع الطرق الصحيحة فهنا يكون له الأجر في اجتهاد هواي أخطأ قد حذر العلماء كثيراً من هذا النوع من التفسير فأبو بكر رضي الله عنه جاء عنه في أثر آخر عندما سئل عن آية فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم فالمجالات التي لا يدخلها الرأي ولا يجوز أن يقال فيها بالرأي هي كل ما ورد فيه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة قطعي الثبوت أي ثابت كالقرآن ثابت وكالنصوص النصوص النبي النصوص الحديث النصوص الحديثية الصحيحة المجمع على صحتها فهذه يقال عنها قطعية الثبوت يعني الاختلاف فيها ك... والعلم... بعض العلماء وبعض أهل الأصول يقولون القرآن والسنة المتواترة فيعني يحددون قبول السنة بالم... بالتواتر فهذه التي يقولون هي قطعية الثبوت أما الباقي باقي السنة الصحيحة فيقولون عنها هي ظنية الثبوت ولكن يعني يجب العمل يجب العمل بها وعلى كل حال هذا لعلكم رأيتم هذا في مصطلح الحديث وفي علم الحديث عموما فلا نطير فيه على كل حال قال العلماء هناك مجالات لا يجوز القول فيها بالراي. قالوا كل ما جاء فيه نص قطعي الثبوت ثابت لا يقال عنه فيه ضعف أو غير ذلك كما قلنا القرآن والسنة الثابتة المتواترة أو المجمع على صحتها كذلك وقطعي الثبوت وحده لا يكفي لأنه قد يكون قطعي الثبوت ويختلف فيه العلماء ويعملون ويعمل فيه الاجتهاد لكن الذي لا يجوز الرأي فيه هو ما كان قطعي الدلالة أيضا فيكون الدليل ويكون معناه واضحا لا يختلف عليه كما قال تعالى مثلا إن الدين عند الله الإسلام هذا لا يختلف فيه لا يختلف في معنى هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين عموماً الآيات واضحة قد يختلف في بعض فروعها لكن في المعنى الأصلي والمعنى الظاهر لا يختلف فيه الحمد لله رب العالمين لا يختلف في تفسيرها لا يختلف في هذا فهذه أدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة ومن الأحاديث المتواترة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار لا يختلف في معنى هذا الحديث المتواتر وغير ذلك إذن هذه نصوص لا يجوز يعني أن يقال فيها بالرأي لأنها واضحة لا غمض فيها ولا لبسة فيها حتى ننتظر الرأي فتفم بمجرد قراءتها ومما لا يدخل فيه الرأي ما يتعلق بالعقيدة ونعني بالعقيدة مسائل الإيمان كالإيمان بالغيب والإيمان بالرسل وبالملائكة وبالكتب وكما تعلمون أركان الإيمان فهذه فهذه لا يقال فيها بالرأي كذلك أركان الإسلام لا يقال فيها بالرأي وكذلك العبادات والأحكام الصلاة فرض أجوز أن يجتهد في هذا إنسان واضح أمر الله بها وأمر بها نبيه أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فهناك أحكام قطعية لا شك فيها ولا اجتهاد فيها كأحكام الميراف أيضا قد قطع الله عز وجل الخلافة فيها لا يوجد فيها خلافة ولا, يج ولا يجوز أن يختلف فيها إلا في بعض فروعها أما الأصول هذه لا يختلف عليها ومن قال بغير ذلك فقد كذب القرآن والله عز وجل قد فصل في أحكام المواريث ما لم يفصل في غيره من الأحكام فأحكام الصلاة وردت الأدلة عموما وجاء التفصيل في الصنة الزكاة فيها الأمر العام والتفصيل في السنة الصوم فيه بعض التفاصيل في القرآن وأكثر التفاصيل في السنة الحج فيه اشارات وفيه في آيات كثيرة لكن صفته الكاملة من أول إلى آخر موجودة في السنة في السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرها أما المواريث فقد تكفر الله عز وجل بتفصيلها وببيانها والقرآن صالح لكل زمان ومكان فلا يجوز أن يأتي إنسان لا يفقه من القرآن شيء ويقول هذه كانت في زمن وفي وقت معين أما الآن فتغير الزمان الله عز وجل قد فصلها تفصيلاً لم يفصل مثله في شيء آخر فكيف يقال يعني بعد كل هذه الآيات والتفاصيل والعدد والحساب ثم يقال يعني يختلف الزمان نعم يوجد يوجد بعض الأشياء التي تكون بالطراضي ويعني هذا محل وكتب الفقه لكن الأصول العامة هذه لا يختلف عليها ولا يجوز تغييرها ولم يقل بهذا أحد من أهل الإسلام قبل هذا الزمن اللهم استعان طي كذلك من الذي أو المجالات التي لا يدخل فيها الراي ما صح فيه الإجماع عن علماء الإسلام فالأمة لا تجتمع على ظلالة أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تجتمع أمة على ظلالة وقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت نصرة قال الله عز وجل نوله آقل ويتبع غير سبيل المؤمنين فإذا تفق المؤمنون على أمر فلا يجوز مخالفتهم وقولهم حجة وكل قول مخالف لقولهم ولإجماعهم فهو قول باط مرضود ولكن الإشكال دائما في صحة الإجماع يعني كثير ما ينقل الإجماع ولا يصح من شأوا الخطأ في التفسير لل... يعني لماذا يخطئ بعض من فسر القرآن بالرأي لماذا لماذا ما هو السبب قد ذكر بعض العلماء كابن تيمية مثلا ذكر سببين مهمين قال السبب الأول الآن سألخذ كلامه قال الاعتقاد يعني أن يعتقد الإنسان معاني ثم يحمل عليها ألفاظ القرآن يعني هو يعتقد فيعني كما يقول العلماء يعتقد ثم يستدل والأصل أن العكس هو الصحيح يجب أن تستدل وتنظر في الأدلة حتى تصل إلى العقيدة الصحيحة الصافية أما أن تفعل العكس أن تعتقد ثم تلوي النصوص حتى توافق اعتقادك وتزعم أن هذا ما دلت عليه اللغة وغير ذلك من الشمهات فهذا لا يجوز فهذا خطأ في التفسير وسبب أنك اعتقدت ثم أردت الاستدلال على اعتقادك نعم إذا كانت العقيدة في أصلية مبنية على النصوص الصحيحة لا بأس لأنه ليس ليس كل مسلم يستطيع أن يستنبك من النصوص وأن يفهم النصوص فقد يأخذ العقيدة الصافية ثم بعد ذلك قد يجد دليلا فيقول إذن هذا الدليل هو الموافق للعقيدة التي أعرفها لا لا بأس به. لا نتحدث عن هذا نتحدث عن منفسر من القرآن ثم وجد آية تخالف ما يعتقد فأولها وأوجد لها الحلول حتى تكون موافقة لعقيدته كما فعل الشيعة والمعتزلة والجبرية وكل فرق الضلال الذين رد عليهم الصحابة ورضي الله عنهم وأئمة الإسلام كلهم كانوا يفعلون هذا فمن ذلك مثلا كمثال مثلا الله عز وجل قال والشجره الملعونه في القران معروف بشجره ملعونه هذه لاذ بالله فجاءت في سياق الذم وفي سياق عذاب العذاب في الاخره فسرها اهل التشيع والروافض قالوا الشجرة المنعونة هي عائشة رضي الله عنه لا أقول أن كل شيعة قالوا هذا لكن هذا موجود في تفسيرهم منهم من فسر هذا فقالوا الشجرة المنعونة هي عائشة وفي قوله تعالى مثلا وما كنت وما كنت, وما كنت متخذ المظلين عضدا فقالوا بعض الشيعة الروافض يقرؤونها وما كنتم متخذ المظلين المظلين يعني بالمثنى هي في الجمع مظلينة جمع مذكر سالم لكن هم يقرؤونها على أنها مثنى مثنى مذكر ثم يفسرونها بناء على هذه القراء يفسرونها بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما المعتزله في قوله تعالى فكلم الله موسى تكليما وكلم الله الله فاعل سبحانه وتعالى هو الذي كلم فاعل مرفوع وموسى مفعولا به منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدرة على الالف المقصوره فهم استغلوا هذا الإسم هذا العلم موسى بأن الحركات لا تظهر عليه بما انه اسم مقصور فغيروا وحرفوا وقرأوا وكلم الله موسى تكليما فجعلوا موسى هو الذي كلم الله وليس الله سبحانه وتعالى هو الذي كلم موسى لماذا؟ لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل فهذه بعض الأمثلة والأمثلة يعني كثيرة ولا تحصى كذلك يعني من الخطأ والخطأ الثاني الخطل الأول أن تعتقد ثم تفسر. الخطأ الثاني أن يفسر القرآن بمجرد ما يسغ في لغة العرب. بمجرد اللفظ ومعناه في القوامث والمعجب بمجرد هذا المعنى يفسر القرآن. ولا ينظر فيه إلى المتكلم بالقرآن سبحانه وتعالى. ولا يظرفه إلى المنزل عليه وصفته و حياته وتاريخه والمحيط والمحيطين به والسياف الذي نزل عليه القرآن ولا ينظر إلى المخاطب به سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابة رضي الله عنهم وفي هذا أسباب النزول فالقرآن القرآن العظيم لم ينزل لبيان اللغة إنما نزل لبيان الشرع وقد نزل من عند الله عز وجل على قلب نبي محمد صلى الله عليه وسلم الى مخاطبينا معينين وهم المؤمنين و الله سبحانه قال وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نعم القرآن بلسانا عربي مبين لكنه هذه لغته أما تفسيره فلا يجوز ولا يسوء بمجرد ألفاظ اللغة هي العمدة لكن لا يفسر بمجردها فكل آية ينظر فيها إلى السابق واللاحق وينظر فيها إلى المك والمدني وإلى أسباب النزول وإلى معاني الوحي وإلى أشياء كثيرة جدا تدرس ودرسناها ودرسنا كثيرا منها في هذه الفصول فلا يفسر القرآن بمجرد اللف الظاهر قد ذكر العلماء يعني بعض المؤلفات في التفسير بالرأي وذكروا أمثلة على ذلك منها التفسير بالرأي المحمود ومنها التفسير بالرأي المذمون فمن أمثلة ما ذكروا على التفسير بالرأي المحمود مثلا البحر المحيط لابي حيان الاندلسي وكذلك تفسير الجلالين ل سيوطي رحمه الله و لجلال المحلي وكذلك يعني تفسير بالسعود تفسير بالسعود اسمه ارشاد العقل السليم ذلك تفسير البيضاوي ويعني عليه بعض الملاحظات انه ادخل علم الكلام والفلسفه وبعض الأراء التي لا تنبغي من الاراء المذمومه عموما هو تفسير جيد في مواضع وفي مواضع يذم و كل انسان يعني يخطئ ويصيب لكن يعني الحكم دائما على الغالب ومن التفسير الجميله ايضا في التفسير بالراي تفسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذلك تفسير الشيخ طهر بن عشور التحرير والتنوير تفسير جميل وتفسير عظيم جدا ومتنوع وغزير أما التفسير برأي المذموم فذكروا من أبرز الأمثلة تفسير الكشاف للزمخشري المعتزل فهو مبني على نصرة مذهب المعتزلة ولكن يعني كما قلنا فيه قوة بيان وفيه جوانب مهمة في اللغة العربية وفي البلاها وبعض الأراء الطيبة التي أخذ بها حتى أن يعني ابن كثير دمشقي كان يقول عنه قال العلامة أبو القاسم الزمخشري ويذكر أقواله ويستدل بها ولكن في مواضع العفيدة يعني يعرض عنه ويرد عليه لكن عموما استفاد منه كثيرا فآراؤه عموما في غير العقيدة جميلة وطيبة ويأخذ بها أما في العقيدة فيحذر منه أشد الحذر. تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو يسمى التفسير الكبير كذلك يعني هو تفسير طيب يستفاد منه في بعض المواضع وكذلك يحذر منه لأنه بني على علم الكلام و على كل حال كما تعلمون علم الكلام في كلام كبير جدا حتى أن الإمام الشافعي قال في كلاما قويا جدا ويعني قال عنهم فيما يذكر عنه قال قولي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالجريد والنعال وأن يقال هذا جزاءه من ترك الكتاب والسنة وركن إلى الكلام فكلامه لذلك أهل الكلام يعني يبغضون الإمام الشافعي بسبب هذه الأقوال وبسبب ردوده عليهم وكذلك الإمام مالك. الإمام مالك أن يحذر التحذير الشديد من أهل الكلام ومن علم الكلام وكذلك إمام أحمد بن حنبل وتلاميذه هم أشد الناس في هذا كذلك من يعني أسوأ التفسير سنقول أو يعني, كما يعني من أكثر التفسير التي مليئت بالبطلان يعني, بغ... يعني خلافاً لتفسير الروافظ أكثرها باطل وأكثرها افتراء وأكثرها كذب و... وكل الصفات السيئة فيها تفسير مثلا منا كما قلت من التفاسير المذمومه تفسير حقائق التفسير اسمه هكذا حقائق التفسير لابن عبد الرحمن السلمي بعض العلماء يسميه اباطيل أبا هو سماه حقائق التفسير بعض العلماء يسميه اباطيل التفسير كذلك مثلا من تفسير يعني المذمومه تنزيل القران على المقاع لابن الجبار المعتزلي المداني وعمومة التفسير الزيدية والمعتزلة والشيعة والباطنية والخوارج كلها يعني تفسير مذمومة ما بنيت إلا على الباطل وعلى نصرة المذهب وليس فيها بحث علمي وليس فيها أخذ ورد وتفسير يعني وبناء يعني ورؤية لأقوال الصحابة وتفسير القرآن من القرآن إنما هي كلها شبهات وكلها أباطيل ينصر فيها المذهب ويكذب فيها الخصم ويسب ويشتم إلى آخره على كل حال يعني ربما من أفضل التفسير في هذا العصر تفسير شيخ عبد الرحمن السعدي تفسير جميل ومختصر وليس فيه ملاحظات إلا قليل شدًا كذلك تفسير الشيخ طار بن عشور وكان واسعًا تفسير الميسر يعني هناك تفسير سالمة وجيدة وتقرأ ويطمئنه إليها القلب أما هذا حقوق التفسير لأبدع عبد الرحمن السلمي هو تفسير مبني على أسس التصوف والإشارة يسمى هذا التفسير الإشاري التفسير الإشاري يعني لا يأخذونا بالظاهر ولا يأخذونا إنما يأخذونا بالبواطن الأمور يأخذونا بالمعاني الإشارية كما يقولون ويبنون تفسيرهم على الكشف وعلى رؤى المشايخ والشيوخ عندهم يعني كما الواحدي ماذا يقول في هذا يقول الواحدي يقول صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير قال انظروا إلى هذا الكلام قال فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر هذا كلام الواحدي وحذر منه تقريبا كل العلماء ابن الصلاح يعني علماء الحديث وعلماء التفسير علماء الفقر الأمير الصنعاني حتى ابن تيمي يعني ذكره وقال يعني أنه يعني يأتي بمعاني ويفسر كما يريده يعني بيأتي بمعاني صحيحة لكن ينزلها في غير موضعها وكذلك الذهبي ذكر عنه أنه يعني بنى تفسيره على الحكايات المكذوبة وعلى الأحاديث الموضوعة وقال هناك أشياء لا يجوز أن نقولها أصلاً وأن لا نبحث فيها اصلا يعني مثلاً نضرب بأمثلة وثم نختم بها إن شاء الله يقول مثلا الطور مثلاً قال الله عز وجل والطور وكتاباً مسؤولاً الطور معروف عند الجميع هو الجبل أقسم الله به ب احد مخلوقاته العظيمه والقسم القسم يعني بالمخلوق بالمخلوق يدل على عظم الخالق فالطور هو الجبل الذي كلم الله موسى عليه ففسره ابو عبد الرحمن السلمي بانه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في امتي كالجبال للأرض اذا والطور هو النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الرجل عند ابي عبد الرحمن السلمي مثلا والبيت المعمور قال هو النبي صلى الله عليه وسلم والسقف المرفوع هو رأس النبي صلى الله عليه وسلم والبحر المسجود قال هو قلب, قلب محمد صلى الله عليه وسلم يعني من فتح هذا الكتاب لن يجد شيئا مما يعرفه سيجد كلها هكذا أبطل ولا ينظر إلى المعنى الظاهر الذي يفهم كل مسلم وكله عربي إنما دائما لديه معاني أخرى خلف هذه المعنى وهذا من أبطل الباطل فسبحنا الصحابة لم يفهموا هذا والتابعوا لم يفهموا هذا وجاء هؤلاء ففاهموا ما لم يفهمه الأوائل والله المستعن على كل حال إذن إن شاء الله نكتفي هنا هذه فقط يعني دائما نعتبر هذه الدروس كالمذاكر يعني نتذاكر في العلم ونذكر وربما يعني أكثركم يعلم كثيرا من هذا بل يزيد عليه ونستفيد لعلنا يعني لعلنا نخرج بشيء جديد بمعلومة جديدة لعلها تنفعنا في ديننا ودنيانا وعلى كل حال نسأل الله أن يغفر لنا وأن يغفرنا خطأنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من طلاب العلم الذين يريدون وجه الله ولا يريدون تفاخر ولا يريدون يعني العلم لأمور أخرى غير مرضات الله عز وجل فأترككم على خير جزاكم الله خيرا وشكر الله حسن أنصاتكم هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وأبارك الله فيكم والله تعالى أعلم اشکو لكم جميعا حياكم الله سبحان